الحمد لله خاطر السماوات والأرض جاعل ملاء Let's وزو كذلك الى اشتكاها زوجو ما اشتكاهاش خلص اشتكاها الزوج وذهب تسجل ال لا يوصله سيره صعد رسول الله هذا وصار على إلى يوم الدين الله بعد أردت المبين لك في مطامنة سريعة محاسن شرع الله جل وعلا حتى في الخطوط. الوضع المطعِي، هم يريدون أن تحاكم لقائد الوضعي وبه يسود العدل، وبه تسود الطمأنينة. لوضوحه <تصفيق> يا ربك في بس على غلبة طفل المجرمين لا يجد احد ان يقطع الطريق الان في هذه Yeah, اموال الزكاة والصدقات من زيت المال. لماذا? وان جهزة المطرات. انت فضر. لن يعطينا خطيرا. فالثاني يدود خطارات فهذا هذا الافي في ظل الشريعه وهذا حال الافي في ظل القوانين الوضعية. الله جزا من الجعال الوليات ممن يستمعون الله قد ينسلو كعيم وقال في على الياء تطوع اللهم اقرا وارنا واعناك وهو قد لمن يمينك ومخفئها وعن يمينها واشرج لينا ولتقينا ولا انقطع ذكر المصلين والله فهم فينا فينا ولا ما الله لي